Book 2. 89. 9.80 a Imperativ 1. Al-amr 1 El amăr, wahed. Ești atât de leneș. Nu mai fi atât de leneș. Ai fost ceros Hella mult. Ai fost ceros cu kunt Ai fost ceros cu mult. Ai mult. Ai fost ceros mult. mult. Ai fost ceros cu نما يفني عشاد ترزيه. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ رز بعطار. نما يرد عشاد طارب. أنت تضحك بصوت عال. هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك. بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ فوربشت أشادن جيت نو ماي فوربي أشادن جيت إنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ بي برا مولت نو ماي با أشاد مولت أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ فمئز برآمُولت، نُمَاي فُمَى أشادَمُولت. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ مونجشت برا ملت، نو ماي مونجي إنك تشتغل كثيرا جدا، هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا، هل لا اشتغلت غير هكذا؟ كندوش اشا ده ربدة، نو ماي كندو أنت تسير بسرعة عالية، هل سرت غير هكذا؟ Ente tu bisura bi alia, Hella Sarah la să răd Ridicați-vă, domnule Müller! Isha, ea Seyed Müller! Isha, ea Müller! vă domnule Müller! Ijlis, ea Seyed Müller! Müller. Ijlis, ea Müller. Müller. Müller! Rămâneți pe scaun, domnule Müller! ابقى جالساً يا سيد ميلر. ابقى جالساً يا سيد ميلر. كن صبوراً. كن صبورا. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. انتظر لحظة. انتظر لحظة. فيت كن حذرا. كن حذرا. فيت كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. نفت بروست. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.